ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي ونصف ثلثه وثلثه وطائفة من الذين معك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر إِلَّا وَقْهَا عَالِمًا أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ عَن أَلَّنْ تحصوه, تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ من علم أن سيكون منكم نرضى وآخرون يضربون في الأرض يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَرْتَكُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِمُونَ فِي الْأَرْضِ يَرْتَكُونَ في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وما تقدموا لأنفسكم من خير تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا تَجِدُوهُ عِندَ الصَّالِحِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاَخْزِرُ اللَّهُ وَاَخْزِرُ الله, اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم نُوحِ هَوَفُ رَحِيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ يَا أَيُّهَا التَّشَرُّ قُمْ فَأَنذِرْ, هم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وفيابك ستهد وفيابك تتهد والرجز فهجر والرجز تهجر ولا كن تستكبر ولا كن تستكبر وربك فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَظِيمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ عَلِيكَ فَكِرِينَ غَيُّهُ يَسِيرٌ لَهُمْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا لَهُمْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَجَعَلْتُ له وَبَنينَ شودَ وَبَودَ وَمَُ لَ تَهيد وََ لَ تَهدَ ثمَّ يَقمَع أن أذيد ثم يَطُمَ أن أذ فَ إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا إِنَّمَا كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا سَأُرْهِقُهُ صعودا